إذا أحببت أحدا في الله فقل إني أحبك في الله وإذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له أحبك الله الذي أحببتني فيه